ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في رحاب سورة النور المباركة وكنا قد ألقينا الضوء في لقاءات سابقة حول بعض معاني الآيات يايتي من الأولى منها ونا في من ثوابد وخرجنا من الآية الثانية بالوسيلة الوقائية الأولى من وسائل حجب جريمة الزنا. ومقاومه وقوعها في مجتمع الطهر والعفاه جماعه المسلمين ثم تكلمنا عن جريمه اللواط وبينا انها لا تقل في قبحها وإثمها وسوء عاقبتها في الدنيا والاخره عن جريمه الزنا بل تزيد عليها قبحا ومعره وعقوبه وختمنا الحديث ببيان حكم الاستمناء وكيف يتخلص من هذه الافه من ابتلوا بها ونستطيع بعد هذا أن يلخص ما ترشد أو ما أرشدت إليه الآيتان الكريمتان ما يلم أولا القرآن الكريم هو الدستور الخالد لهذه الأمة فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه الرشيدة وأن يعضوا عليها بالنواجر وأن لا ينحرفوا عنها أو يخرجوا عليها قيد ألم ثانيا التشريع حق خالص لله عز وجل وحده لا شريك له لا يشاركه في هذا الحق ملك مقرب ولا نبي مرسل فضمن عمن دونهم فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى لذلك فربنا جل في علاه يسرع من الأحكام والشرائع ما يحقق لعباده المصالح ويبتع عنهم المتاسب والمضار ويضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة ولا شرعة الحدوث إلا لحفظ الأديان والنفوس والاعراض وصيانة الأموال والدماء والأنصاب والحفاظ على كرامة الإنسان لذلك لا يجوز تعطيلها ولا فيها ولا الترفق في إقامتها بل يجب أن تنفذ بدقة بالغة وعلى الوجه الأكمل كما أراد ربنا سبحانه وقدر لئلا تكثر الجرائم وينتشر الفساد ويختل الامن ثالثا الاسلام ينظر الى جريمة الزنا على انها لوسه اخلاقيه وجريمه اجتماعيه نوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية ونقسة حيوانية شيطانية ولذلك شدد ربنا سبحانه العقوبة فيها أو عليها وجريمة اللواص فما قلت لا تقل في قبحها وسوء عاقبتها عنها رابعا اكتيفاء الحدود الشرعيه واجب الحاكم المسلم ليحفظ المجتمع من عبران الفاحشه وليضمن استجاب الامن في ربوع المجتمع وبين افراد المسلمين واخيرا يجب ان تقال الحدود في مشهد عام تحضره طائفه من المؤمنين ليرتبع اهل الفسق والفجور وليكون أوقع وأرضع في نفوس الفاعلين والمشاهدين جميعا وننتقل إلى الآوة الثالثة من آيات الصورة الكريمة وفيها يزيد ربنا تبارك وتعالى في تفضيع شريمة الزنا وتشميعها وذلك بتقطيع العلائق والروابط بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة فيقول الله سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فالذين يرتكبون هذه الجريمة لا يرتكبونها وهم يؤمنون حقا وإنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان الحق وعن مشاعر الإيمان ومقتضياته. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر يلتزموا طريق العفاف ونحاذوا بأنفسهم عن طريق الرذيله لكن لما غاب الحس الإيماني عن قلوبهم فردوا في مستنقع هذه الفاحشه وسبق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ومن هذه الآية الكريمة الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشرتة خرجنا بالوسيلة الثانيه من وسائل مقاونة جريمة الزنا ومحاربة وقوعها في مجتمع المسلمين ألا وهي التطبيع بالسناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني إلا بعد التوبه النصوح ومعرفه الصدق فيها لا يجوز أن تنكح الزانية أو ننكح الزاني إلا أن يتوب ويصلحا وينيبا إلى الله تبارك وتعالى ويعرف ذلك بحسن سيرهم وسلوكهم عن الزناه والزوال وإلا فلا يجوز أن تقوم العلاقة التي تبنى على العفة والطهارة وتقصد العفة من ورائها بين زنات وزواني بين فشار وفاجرات كلا وحاشا لله أن يعذن بذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحر ما ذلك على المؤمنين ويدل على ما ذكرنا أمور عديدة أولا أو أولها سبب ورود الآية الكريمة ما سبب نزول الآية أخرج أبو داود والمسائي والترميدي بسنب الحسن من حديث عمرو بن شعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل يقال له مرشد بن ابي مرثد وكان يحمل الاسرى من مكه حتى ياتي بهم المدينه اسرى المسلمين كان يحملهم ليخرجهم من ذل الاسف ومن قبضه المشركين ولا يفعلون بهم من لا يغشى على مسلم فكان الرجل قد وهب نفسه لله عز وجل في بهذه المهمه يحل الاسرى اهل المسلمين من مكة الى المدينة وكانت بمكه أو كانت بمكه امراه بغي يقال لها عناق وكانت صديقه له أي قبل المسلم حال جاهليته وكان مرسد رضي الله تعالى عنه قد وعد رجلا من المسلمين من العسارة أن يحمله إلى المدينة قال مرسد فشئت فلما انتهيت إلى حائط من حوائط المده البستان من بساتينها في ليلة مقمره جاءت عناق فنظرت سوادي فلما انتهت الي عرفتني فقالت مرشد فقلت مرشد فقالت اهلا ومرحبا هلومك بت عندنا الليله قال فقلت يا عناق ان الله عز وجل قد حرم الزنا فقالت يا أهل الخيام إن هذا الرجل يحمل أتراك إلى المدينة وهكذا يكون كيد النساء وهكذا تكون العفة التي يحمل رايتها كل مسلم باسم الإسلام وباسم الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب فعلت العاجين معناك إن الله قد حرم الزناء قالت يا أهل الخيام إن هذا الرجل يحمل أسراكم في المدينة قالت تبعني ثمانية فأخرت أو فسلكت الخندنة يعني طريق الجبل خرج وراءه ثمانية من أهل مكة يريدون البطش به أو به. فسلك طريق الجبل حتى انتهى إلى غار أو كهف فدخله. قال فجاءوا حتى قاموا على راسي وغالوا حتى ان صل بونهم على راسي البول بول المشركين نزل على راسه رضي الله تعالى عنه وهو في هذا الكهف او الغاب قال واعناهم الله عز وجل عني إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكما أعم الله عز وجل أبصار المشركين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، أعم أبصار هؤلاء المشركين عن هذا الصحابي الكريم. قال واعناهم الله عز وجل عني، فرجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملت. سبحان الله العظيم. انظر. كيف يكون الوفاء بالعهد مهما كانت الترقيات ومهما كانت المصائب والمشاق فهذا الرجل نقي من المصائب والمشاق ما لا يحتمله انسان حتى ظيل فوق راسه بصنوع المشركين لكنه لم يطلب نفسه المؤمنه ان يخلي قواعد الاعصاب رغم تلك المشاق والمصاعد انتهز الفرصة ورجع مرة ثانية ليخلص أخاه المسلم من قبضة المشركين وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا لتتريج ترب إخوانهم وتخلصهم مما عسى أن يعكر صفو حياتهم تعتبروا يا أولي الأبصار. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنجع قل أي أتزوجها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينتع إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتعها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنون فقال يا مردد الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشرفة وتلا عليه الآية ثم قال فلا تنجحها وثبت في سند الحسن كما في سنن أبي داود عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينجح الزاني نجلود إلا مثله الزاني المجلود لا ينفح إلا زانيه مثله وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لها عن نهر البغي ولا شك أن المهر فرض لازم لكل عقد فلا يصح العقد بدون المهر فإذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن معنى هذا النهي النهي عن النكاح الأصله أنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهر مع انه اصل وشرط لصحه العقد فهذا يدل على النهي عن العقد من اصله والنهي يقصد التحريم وبذلك تقطع الوشائج والعلائق والخلات التي تربط هذا الصله المدلس من الناس بالجماعه المسلمه الطاهره العفيفه النظيفه وحكمة الإسلام في المنع من نكاح الزانية أو إنتح الزاني واضحة كلام الوضوح لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد. فالاسلام لا يريد للمسلم أن يلقى بين أنياب فاسقه فاجرة قد فسدت فطرتها وتلوثت اخلاقها ولا للمسلمة أن تقع في يد فاجر وتحت روحه الدنيا ونفسه الشقيمة والمؤمن الحق لا يمكن أن يعيش مع امرأة زانية لا تفكر تفكيره ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا حياته المستقيمة ولا يستطيع أن يرتبط بمرأة لا تشعر شعوره وهو يقرأ قول الله عز وجل في الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمة فأين الموده التي تكون بين المسلم والزانية والله تعالى يقول فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم به مرافة في دين الله فأين المودة التي تكون بين المسلم والزانية وعين هذه النفس الخبيثة من تلك النفس الشريفة العفيفه التي تشكر إليها نفس المؤمن وتطمئن إلى أشرتها وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أما نكاح الزانية فقد صرح الله عز وجل بتحريمه في سوره النور وأخبر أن من نكحها فهو اما مشرك واما زاني فإنه أي هذا الناكح إما أن يلتزم حكم الله عز وجل ويعتقد وجوده عليه اولا فإن لم يلتزم حكم الله ولم يعتقد وجوبه فهو مشرك وإذا حكم عامش في مساله الزنا فقط المسلم يجب ان يلتزم حكم الله وأن يعتقد وجوبه فإن لم يلتزم بحكم الله ولم يعتقد وجوبه فهو مشرك وإن اعتقد وجوده ثم خالفه فهو جاني وكلا الامرين زميل ان لم يلتزم حكم الله ولم يعتقده او يعتقد وجوبه فهو مشرك وان اعتقد وجوبه كما هو حال الكثيرين منا ثم قالته فهو عاص لله تبارك وتعالى وكل جريمه بحسبها ان كان زنا او سرقه او غير ذلك ثم صرح الله تعالى بتحريمه في نهايه الايه فقال وحرم ذلك على المؤمنين وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن الكريم وصريح السنه الشريفه فهو كذلك موجب الفطره السوية ومقتضى العقل السليم فما أن القرآن أو موجب القرآن يقطع بحكمة هذا الفعل فكذلك الفكرة السوية والعقل السليم يقطع بتحريم ذلك فإن الله جل في علاه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغيج والقرنام هو الذي يقبل الشركة في أهله والديوث هو الذي يقهر السوء وإن دق في أهله زوج بغيج وكيف لا وقد فطر ربنا سبحانه القلوب والعباد جميعا على استقباح ذلك واستهزاءه وهذا امر مركوز في فطره الخلق جميعا وهو غايه الشد حتى اذا ارادوا ان يبالغوا في شد رجل ان صح ان يسمى رجلا قالوا زوج بغي او زوج قحبة او فلنظر ما تفعل زوجه من ورائه او نحو ذلك وهكذا سأت المرأة الفاجره التي لا رقابة عليها او التي القي لها الحبل على الغالب بالمعرة على زوجها قبل ان تعر اهلها واولياءها وايضا إذا تزوج المرء بالفاجره فهل يامن الا تفسد فراشه والا تعلق به اولادا من غيره وكذلك إذا تزوج بالفاجرة فان هذه الفاجره لا تقيم للشرف والفضيله وزنا ومن ثلما فانها تورث أبناءها وبناتها الفجور من حيث لا يشعرون وصدق القائل وليس النبت ينبت في جنان اي في بساتين وحدائق معدة للزرع والإنبات وليس, الزرع وليس النبت يخرج أو ينبت في جنان وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت يخرج في الفلاك أي الصحراء وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتبعوا تدني الناقصاتي هل يمكن أن نعمل ونرجو لأبطالنا وأبيعنا الكمال إذا كانت المرضعه الوربعة فقط ناقصه فكيف إذا كانت فاجرة ثانية وهي تحمل وتضع وترضع وتحضن مراحل متتابعه كانها لا شك ستورث أبناءها وبناتها الفجور في هذه السن المبكره التي تقبل كل نقش شرا كان أو خيرا وقد نص أهل العلم على كراهيه المرتضى من سبه المراه الحمقاء يكره ان ترضع الولد لماذا قالوا لانها تورثه الحماقة. تورث الحماقه فالحماقه تورث الحماقه انت جيرهت تورث لم تورث الا الفجور والفسوق وبذلك يستطير الشر وينتشر الفساد والله سبحانه لا يحب الفساد وقد نص الامام الفقر الرازي رحمه الله تعالى على أن نتاح المؤمن الزانية ورغبته فيها وانفراطه بذلك في سلك الفساق المتكنين بالزنا محرم عليه قال من التشبه بهم بالفساق بما فيه من التشبه بهم وحضور مواضع السهم والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبه قال ومجالسة الخطائين ومجالسة الخطائين تؤدي إلى التعرض لكثير من الآتام فكيف بمزاوجة الزواني والفجار الواحد منا لو شالت الخطار أو الفاسق أو الفاجر بعض وقت تعثر به وسرق طبعه من طبعه الفاجر الفاسق فكيف إذا كانت العشرة دائمة والاقامه مستمرة كيف؟ لا شك أن التأثر سيكون أقوى وأبلغ وأعمق اثرا وهذا وغيره يدل دلالة واضحة على تحريم الزواج بالزانية أو تزويج الزاني أو تزويج الزاني قبل أن يتوب ويصلح وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن فقال دل الكتاب والسنة والاعتبار على عدم جواز ذلك. هذا وقد ذهب بعض اهل العلم إلى جواز ذلك مع الكراهه وحمل بعضهم يفضل نتاح في الآية على أن المراد به الوطوة الحرام أي الجنة. وبصر الآية بأن الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مشركه لا ترى تحريم الزنا وكذلك الزانية لا يطاوعها على الزنا بها إلا زان مثلها أو مشرك بالله رب العالمين وحملها بعضهم على الغالب الأعند قال ان الغالب في الناس أن يبحث الفاجر عن ساجرة، والساجرة عن ساجر. لكن لا يمنع هذا أن يتزوج عطيف بساجرة والعكس. وهذا استحسنه الرازي ونقله عن القبائل رحمه الله قال إلا لفظ الآية وإن كان عاما إلا أن المراد منه الأعام الأغلب وذلك لأن الفاتق الفاجر الذي من شأنه الجناء ما يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في نكاح فاسقه خبيثة مثله أو مشركة وكذلك الفاسقه لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال بل ينفرون عنها وإنما يرغب في نكاحها من هو من جنسها من الفسق والكشّار أو المشركين وعلى أي حال فإنه لا يليق بالمؤمن لا يليق بالمؤمن على أي حال أن يتزوج بساجرة. بل يجب عليه أن يتخير المؤمنة الصالحة العفيفه التقيه وبذلك وردت نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل العفاف أو جعل الاحصان أي العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين العفاة شرط يجب ان يتوفر في كل من الزوجان قبل الزواج وذلك في قول الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ثم والمحصنات والمحصنات أي العتيفات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم هن أجورهن محصنين محصنات محصنات وهنا محصنين غير مسافحين ولا متخذي فالمحصنات تخص النساء والمحصنين تخص الرجال فيجب ان يتوفر هذا الشرط الاحصان العدات في كل من الزوجين قبل العقد وإلا فلا عقد وليس هذا في الحرائر فحسب بل في الهماء كذلك قال الله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام وقال الله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر بذات الدين تريبت يدك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وشوبوا إلى الله جميعا أيها المعين ونالعلكم تفلحون فإنما ذكرناه من حرمة نفاح الزانية وإنكاك الزاني فإنما يتعلق بالمقيم على الزنا فإن تابه وأنابه كل من, من الزاني والزانية توبة نصوحة بالاستغفار والندم والاقلاع عن الذنب والاصرار على عدم العوده اليه وعاش كل منهما حياه نظيفه بريئه من الاسم مطهره من الدنس فان الله سبحانه يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته في عبادها الصالحين والتوبه تشب ما كان قبلها وبهذا يقول الإيمان الشنكتي رحمه الله تعالى اعلم أن أظهر قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزانية والزاني انتاب وأناب وأصلح وندم على فعلهما. وعصر على عدم العيبة إليه فإن نتاحه ما جائز فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة ويجوز نتاح غيره ما لهما بعد التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله سبحانه يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى له العذاب يوم القيامه ويخمد فيه نهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما فبيننا ربنا تبارك وتعالى في هذه الايه ان الذين يزنون ومن ذكر معهم ان تابوا وامنوا وعملوا الصالحات فانه سبحانه نبذل سيئاتهم الحسنات وهذا يدل على أن التوبه تذهب اثر الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبه تهدم ما كان قبلها وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك عن رجل فجر بامراه ثم اراد أن يتزوجها وقد احدث لله توبه فقال لا باس ان تابا واصلحا وبنحو ذلك اتى ابن عباس وعمر وع بكر والبراء وابن مسعود وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وربنا سبحانه وسعت رحمته كل شيء وإنه شي وانه سبحانه لا يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها غير أنه لا يجوز أن يعقد على المرأة الزانية وإن ثابت إلا بعد أن تنقضي عدتها ويستبرأ رحمها خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى أنه لا حرمة لما الزنا ولو سلمنا بأنه لا حرمة لما الزاني فبأي شيء نجيز أن يختلط ماء الزوج الجديد بماء الفجور الذي استقر في رحم هذه المرأة وإن تابت فلا بد من استبراء الرحم فإن كانت حاملة أو فإن ظهر حملها فلا يجوز أن تقطع حتى تضع حملها إلا أن بعض أهل العلم رأى أن ذلك يجوز إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها هو الذي تسبب في حملها قالوا هذا من باب دابست عليها، وأيضا لما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو من حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه أن رجلا مدعى سباع بن ثابت فزوج ابنة رباح بن وهد وكان له ابن من غيرها كان متزوج قبلها وكانت لها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمر بجلدهما بعد اعترافهما وأراد أن يحرض على مكاحبنا فأبى الغلام ومن هذا الاثر نستفيد فائدتين الفائده الأولى أنه لا مانع شرعا من دخول الزاني بمن زنى بها وإن كانت حاملة ان تاب وأصبح على مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وإن خالفه في ذلك بعض الصحابة وأيضا يستفد منه أنه لا يجوز إجبار الزاني على العقد بالزانية أو على الزانية فإن يجدر على ذا وأيضا يستفد منه أنه لا يجوز اجبار الزاني على العقد الزانية أو على الزانية فإن اجبر على ذلك ففي صحة العقد نظر لأن الاكراه لا ينعقد به حكم شرعي ولا يترتب على العقد الواقع تحت الاكراه أو الضغط أو التهديد أثر يبعد عن الامر بهذا الانسان صحيح انه ارتكب جريمه وصحيح انه نوه شرف اسره باكلها وربما اسر الا ان حكم الله عز وجل اولى وأجل أن ان ينفذ و يكفي انها هي التي شرته الى المعصيه ولولاها ما فعل كما تقدم بيانه فلا يجوز اتباع انسان وان وقع في هذه الفاحشه على الارتباط بهذه المراه لانه ادرى بها من غيره وهي قد لاقت جرم ما ارتكبت وهو كذلك قد لقي جرم مرتكب بوقاع الحج عليه كما امر ربنا سبحانه وبحمده نسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا واياكم العفه والعفاف في الدنيا والاخره وان يجعلنا للمتقين اماما انه ولي ذلك ومولاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سبعه اياه